وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإن خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أبوالهم حق معلوم للسائر والمحروم وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ لَهُمْ فُرُوجُهُمْ حَافِظُونَ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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم فِي أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا عَنِ مهطعين عن اليمين وعن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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر يوفضون خاشعة الأبصار هم ترهقهم